بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسى شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 ريبا فلعلك باخع نفسك على اثاره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لنا لنبل وهم ان عملا وإنا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 ذي شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأسون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأنت إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت فزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقيضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بازق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليتم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 فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون فَسَتُسْعُ سَادِسٌ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ عِنْدَ الرَّغِيبِ وَيَقُولُونَ تَبَعَثُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفُهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرَهُ تَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي هَذَا رَشَدًا ولبتو في كهفهم ثلاث نَتِينَ سميناً وَزَادُوا تِسْعَةَ أُولِي اللَّهِ أَعْلَهُ بِمَا لَبِتُوا لَهُ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبِصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ ذُنُهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُفْنِهِ أَحَدَّ وَأَسْلُمَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعذ عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا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 بهم سراب قضاء وإي يستغفوا يغاثوا بما كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسأ أستمر تفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا من حرير واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسن سمر الصفقات وضرب لهم مسلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتين آتئك لَهَا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمن فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أثّو منك ما له أنا أثّو وأعز نفعا ودخل وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت، أكفرت بالذي خلقك من تعابث ثم من نطفة، ثم من نطفة، سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.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 وَظَرِبَ لَهُمْ مَعْتَلَ الْحَيَاةِ الْזُنْيَ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 وَأَوْنَئْنَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ أَتَرَى الْعَالَمَ بَارِزًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لكم موعدا وَأُبِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْبِقِينَ مِنْ نَفِيٍّ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا كأحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريسه أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 مجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذن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 ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَهَل تَدْعُونِي إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن طال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضيح قباء فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سميله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه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 قال ذلك ما كن نبغف أو تبدأ على آساني ما قصصا فوجد عددا من عبادنا أتيناه أحملا من عيودنا وعلمناه من لدننا علمة قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن منا علم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 ثم طرق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال عن شيء بعدها فلا تصاحبني وَدِبَ لَهُمْ مِلَّةٌ يُعْذَرَ فَانْقَلَقَ حَتَّى إِذَا أتيا أَهْلَ قَرِيَةٍ لَسْتَ طَعْمَ أَهْلَهَا حَتَّى إِذَا أتيا أَهْلَ قَرِيَةٍ لَسْتَ طَعْمَ أَهْلَهَا فَأَبُوَيْ يُضِيفُهُمَا في فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنزئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرثت أن أعيبها وكان وراء خذ كل سفينة غصبا، وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أي يرنيهما ضيعانه وفسراه، فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاةه وأقرب رحما وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا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 إن إنا أن تعذب وإن أن تتخذ فيهم حسنا قال إن من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجد ما تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سكرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 عليه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حصا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 أَفَحَبْتُمْ أَن تَدْعُوا مَن دُونَ اللَّهِ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَفَأَنتُمْ تَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة والزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين في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 فمن كان رجلا ربّه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا